بسم الله الرحمن الرحيم يا والقران والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما يقولوا على أكثرهم فهم يديهم سددا ومن خلفهم سددا ساوسيناهم فهم لا يبصرون وسواء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 وَلَنُرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَّعَنكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِظُلِّ لَا تُغْنِ عَنِّي سَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم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 وم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه منها الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق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 سَأَنغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم ايات من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للذين امنوا ان من لو يشاء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 تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهتون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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أَفَلَا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم